لآن القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخي نهارون في قببي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسیقی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 الا تشمت